هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها جزاء سيئات بمثلها وتغرقهم ذللا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمان أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُنَّا إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 كَذَلِكُم اللهَّهُ رَبّكُمُ الْ الحَقُّ فَماذا بعدَ الْ الحَّ إَّا الضلَ فَأَنَّ تُصَْفون كَذَلِكَ حَقَّت كلِمَةُ رَبِّك علىَّينَ فَسَقُوا أنهُ لا يُؤمنِنُ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 بما يفعلون وما كان هذا القران ان مفترى من دون الله ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظرون انظُر إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كذبوا بلقاء الله وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ, ثم الله شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَا إِنَّكُمْ وقد كنتم بِهِ تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ثم ثقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب ذوق عذاب الخلد هل تجزون الا هل تجزون الا بما كنتم تكسبون